يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فاهجر ولا تمن انك ولربك وان ربك فاصبر فاذا نقر في النقور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 وَمَا يعلم ذُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَانِ الْبَشَرِ كَالْنَا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْنِ إِذْ أَذَبَرْ وَالصُّبَحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شَفَاعَةُ الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كَأَنَّهُمْ حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إِنَّهُ تذكرة فمن شاء ذكره